جَرَاتٍ مِّنَ الْهُوَى مَوْشَرَةً وَرَحْمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا فكن أرض الله واشعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والملدان لا يستطيعون خيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك صله اللهم ان يعفو عنهم وكان الله غفورا ر و من هاجر في سبيل الله يجد في الارض رزقا كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه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 இன்னல் <laughs>